وصلنا إلى موضوع دقيق جدا وهو أسباب الضلالات الاعتقادية يعني في الأرض ضلال إذا عرفنا أسباب هذا الضلال أمكننا تجنبه فمعرفة السبب مهم جدا لتجنب النتيجة فإذا كان في الأرض ضلالا إذا كان في الأرض ضلال هذا الضلال من أين أتى ما أسبابه ما علته كيف كرس هذا الضلال كيف انتشر هذا ما يدور حوله موضوع اليوم الحقيقة هناك ثلاثة أسباب كبرى للضلال أول سبب الانحراف الفكري والسبب الثاني الانحراف النفسي والسبب الثالث الضعف النفسي انحراف فكري وانحراف نفسي وضعف في الإرادة هذه الأسباب الثلاثة الكبرى تؤدي إلى الضلال الذي هو أخطر شيء في حياة الإنسان أن يكون الإنسان فقيرا ومهتديا فهو من الناجحين أن يكون مريضا ومهتديا فهو من الفائزين أما أن يكون ضالا هذا الضلال مؤده إلى النار الضلال هو الهلاك فمن باب التذكير أننا في مطلع دروس العقيدة يعني توضح لكم أن العقيدة الصحيحة لها مسالك لها منافذ لها طرق من هذه المسالك اليقين الحسي فأنا أعتقد أن الشمس صادع لأنني أراها بعين الكل أكبر من الجزء هذا الإنسان يراه بعينه فاليقين الحسي هذا شيء بديهي واقعي لا سبيل إلى الزيغ عنه هذا مسلك المسلك الثاني مسلك اليقين الاستنتاجي اليقين العقلي والمسلك الثالث مسلك اليقين الإخباري والمسلك الرابع مسلك الإشراق الروحي بشرط أن يوافق الأصولة الشرعية للدين الإنسان أحيانا تبرق في ذهنه بارقة تأتيه خاطرة يفكر في موضوع يتوهم نتيجة قد يعتقد بهذه الفكرة أنها صحيحة من دون أن يضعها على المحك من دون أن يمتحنها هل كان استنتاجه صحيحا؟ هل كانت المقدمات التي وصل إليها وصل بها إلى النتائج صحيحة من هنا قد تأتي الإنسان فكرة دون أن يمحصها دون أن يمتحنها دون أن يضعها على محك الواقع والتجربة وعلى محك اليقين الاستدلالي أو اليقين الإخباري يقبلها وهذه الفكرة قد تروج في مجتمع ما يعني فكرة لم تمحص فكرة لم تمتحن فكرة لم تخضع لمقاييس الشرع فكرة لم تخضع لأصول الفهم فكرة لم تخضع لمقاييس العقيدة الصحيحة هذه الفكرة تروج وتنتشر وفي النهاية تصبح بعد عشرات السنين عقيدة ضالة يعتنقها هؤناس كثير يعني أخطر شيء في حياة المسلم أن تكون بعض معتقداته ضلالا أن يتوهم أن هذا الشيء حق وهو باطل أن يعتقد أنه صحيح وهو غير صحيح لذلك العقيدة أخطر شيء في حياة الإنسان إن صحت صح عمله وإن فسدت فسد عمله والعقيدة لا تؤخذ إلا من كتاب الله القطعي الثبوت القطعي الدلالة ولا تؤخذ إلا مما مما تواتر من حديث رسول الله العقيدة فقط الأحكام الشرعية تؤخذ من الأحاديث الأحاد لكن العقيدة التي يجب أن تعلم بالضرورة والتي إذا أنكرها الإنسان وقع في الكفر هذه العقيدة تُأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة المتواتر منها فأية فكرة ليس لها أصل في كتاب الله أو أصل في سنة رسول الله المتواترة أي فكرة تخالف ما جاء عن طريق النقل الصحيح عن كتاب الله وسنة رسول الله فهي فكرة ضالة بعيدة عن الواقع يعني سؤال ما منا واحد إلا هو يتكلم راقب نفسك هذه الفكرة التي تقولها للناس ما مصدرها ما الدليل عليها هل هي صحيحة أمعك عليها دليل من كتاب الله من سنة رسول الله من قال هذا أما أن نأخذ الأشياء على عواهمها إنسان تكلم مثقف قال كتاب قرئ مقال قرئت واعتدقنا شيئاً هذا الدواء يزيد في العمر في آية قرآنية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذه المقالة التي قرأتها في هذه المجلة كلام باطل وعقيدة ضالة وفكرة واهمة لأنها تناقض آية صريحة في كتاب الله. قد يقول لك قائل إن الله عز وجل يدخل الناس الجنة بلا عمل. لكن كان بالأمل. فو ربك أجمعين عما كانوا يعملون. أدخل الجنة بما كان بما كنتم تعملون. يعني أي فكرة إياك أن تقبلها ما لم تكن صحيحة وفق كتاب الله والإنسان عليه أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم هكذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني أنت عود نفسك في العقيدة لا يجوز التقليد في العقيدة لك أن تقلد الصالحين في أعمالهم لك أن تقلد في الأعمال الصالح يقلد العالم يقلد من قلد عالما جاء يوم القيامة غانما لكن في العقيدة لا يقبل التقليد لأنك إذا قلدت في العقيدة لا تملك البرهان قد يأتي إنسان فيقنعك بعكسها العقيدة يجب أن تؤخذ بالدليل القطعي الصافح لذلك الأشياء التي يجب أن تعتقد بها بالضرورة هي أخطر ما في الجانب العقيدي في الإنسان إذا أن تأتيك خاطرة أن تفكر في موضوع أن تصل إلى شيء أن تقرأ مقالة أن تجلس إلى رجل يقول لك كذا وكذا من دون أن تطالبه بالدليل النقلي من كتاب الله ومن الحديث الشريف المتواتر من دون أن تطالبه بالدليل فقد تتسرب إليك عقيدة ضالة لذلك أحيانا الأفكار المنحرفة تروج بين البسطاء وبين أنصاف المثقفين وبين العامة أن هذا العام لا يطالبك بالدليل ليس في إمكانه أن يناقشك ليس في مقدوره أن يسألك من أين جئت بهذه الفكرة؟ هو يسكت قد يأخذ الفكرة من قائلها إذا كان عظيماً أو إذا كان مفوهاً أو إذا كان متكلماً أو إذا كان وجيهاً يأخذها على عواهمها هذا خطر كبير أحياناً العقل كما قلت لكم الدين بالنقل وبالعقل الموافق للنقل نحن بالنقل نعتقد وبالعقل نفهم ما نعتقد بالنقل نعتقد وبالعقل نفهم ما نعتقد العقل يعني قوة إدراكية لفهم ما جاءنا بالنقل عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك حينما يعتمد على العقل وحده قد يضعف العقل وقد يضل العقل وقد يتيه العقل وقد يغلو العقل وقد ينحرف العقل لذلك الله عز وجل وضع الشرعة ميزانا للعقل وضع العقل ميزانا للكون ووضع الشرعة ميزانا للعقل قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان فالعقل ميزان والشرع ميزان على الميزان فالفكرة التي تتطابق مع كلام الله ومع المنطق ومع الواقع هذه مقاييس ثلاثة أن, أن تؤيدها الأدلة النقلية وأن تؤيدها الأدلة العقلية وأن تؤيدها الأدلة الواقعية. أحياناً التقليد الأعمى الذي هذا مرض خطير. إنه إنا وجدنا آبائنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. يعني يسموه علماء الاجتماع. قوة الاستمرار قوة الاستمرار مجتمع نشأ على تقديس البقر مثلا كما في الهند يعني البقر شيء مقدس في مجاعات مئات الألوف يموتون جوعا وأكبر قطيع من الأبقار في العالم في الهند البقر لا يذبح يموت إلى أن يموت وبعدها يدفن ويقدس فكيف انتشرت هذه الضلالات بحكم التقليد جيل عن جيل جيل عن جيل ورث هذه المقدسات وتابعها فالإنسان ينبغي أن يكون حر التفكير أن يبني بنيانه الفكري على بينة على أدلة على واقع فالتقليد الأعمى سبب خطير جدا من أسباب الضلالات يعني الكلام الشائع بين الناس هيك نحن هكذا نشأنا هكذا ربينا هكذا كان آباؤنا هكذا فعلنا ومن قال لك ذلك يعني أحيانا بقول هيك ربينا كنت مرة بقرية بجه البدوي بيحتاج إلى سمن على يضطر بيع الصوف الذي سوف ينبت على ظهور أغنامه في الموسم القادم بثمن بخس يقول بيع السلم بيع السلم حق لكن أن ينقلب بيع السلم إلى ربا فاحش سعر رطل الصوف مثلا 30 تشريب 15 تتفعله مقدما حق الرطل 15 لتأخذه في موسمه بهذا الثمن البخس هذا أحد أنواع الربا المظهر مظهر بيع سلم أما الحقيقة ربا بيقول هيك نشأنا هيك تربينا هكذا نفعل جميعا كل اعتقاد أو كل سلوك أو كل علاقة مالية أو اجتماعية مبنية على سبب واهي هي ضلالة أيام بينشأ بحيا بحياتنا الاجتماعية يعني اختلاط هيك ربنا هكذا نشأنا هيك أبونا علمنا على هالطريقة كبرنا هذا كلام مرفوض لأنه المسلم يبني عقيدته على الوضوح والالأقل فكل سلوك منحرف مرفوض ولو أن الناس مشوا عليه أجيلاً إثر أجيال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يعني دعوا في أذهانكم موضوع التقليد الأعمى التقليد الأعمى أحد أسباب الضلال لا ينبغي أن تتابع الناس على ضلالهم ولا أن ترث منهم ضلالهم ولا أن تنشأ كما نشأوا ولا أن تنحرف كما انحرفوا ولا أن تزيغ كما زاغوا الله سبحانه وتعالى يحاسبك وحدك يوم القيامة حينما تأتيه فردا لا معين ولا نصير ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة لا تنسوا أن السبب الأول هو الغرور بالنفس اعتقدت عقيدة ما وضعت على المحك ولا على قوانين الشرع ولا على أدلة العقل اعتقدت بها من دون تمحيص بدافع الغرور هذا سبب والسبب الثاني العقل الذي اعتمدت عليه وعده قد يضعف وقد يضل وقد يزل وقد ينحرف وقد يغلو وقد يقصر هذا سبب ثاني والتقليد الأعمى سبب ثالث لتسرب الضلال إلى عقيدة الإنسان أحيانا المبالغة في تقديس تقديس بعض الناس الإنسان له حجم أغلب الظن أن المعتقدات الباطلة قد تتأتى من إنسان عظمه الناس فوق ما ينبغي إن هؤلاء الصالحون قد يموتون ويعظمهم الناس إلى درجة أنهم يصبغون عليهم صفات فوق صفات البشر ويعزون كل خرافة وكل شطحة وكل, وكل انحراف إليهم فالمبالغة في تقديس بعض الناس أحد أسباب الضلام دائماً أردد هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وإمام المرسلين وسيد الأنبياء وأول خلق الله وأعظم إنسان على وجه الأرض ومع ذلك له حجم من ملامح حجمه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا هلأ أي ولي يدعي الولاية ويقول لك أنا أملك لك نفعا أو ضرا هذا هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأولياء والصالحين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إذا كان عاجزاً عن أن يملك لنفسه النفع والضر، أف يكون قادراً على أن يملك لك النفع والضر. من باب أولى. لا. إذا كنت أنا لا أستطيع أن أفعل هذا لنفسي، أفأفي إمكاني أن أفعله لكم؟ شوف الآية ما أجملها. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً حينما تعزه. بعض الأعمال الخارقة لإنسان هذا اعتقاد باطل النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لكم نفعا ولا ضرة يا صاطمة بنت محمد أنقذ نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا حجم آخر قل لا أعلم الغيب سيد العالمين سيد ولد آدم ولا فخر سيد الأنبياء والمرسلين صاحب الخلق العظيم لا يملك لا يعلم الغيب فأي إنسان ادعى علم, علم الغيب فهو كاذب وهو منحرف وهو ضال حجم ثالث قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ممكن يكون ولي مقيم على معصية اخي هذا الولي لا تضره هذه المعصية لا مو صحيح الكلام هذا الكلام يتناقض مع كلام الواحد الديان يقول لك قل اني قل يا محمد لهم قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اذا هذا النبي الكريم يخاف المعصية ولا يملك النفع والضر لنفسه فضلا عن الاخرين ولا يعلم الغيب فأي إنسان مهما على شأنه إذا ادعى علم الغيب أو ادعى أن بيده النفع والضر أو ادعى أنه الثالثة ادعى أنه يعلم الغيب أو أنه يملك النفع والضر أو ادعى أن المعصية لا تضره هو إنسان ضال كاذب هذه مقاييس أضعها بين أيديكم مقاييس مستنبط من كتاب الله فلذلك المبالغة في تقديس بعض العظماء من الناس وأن تنسب كل انحراف أو فكرة ضالة أو شخحة إليهم هذا من الظلام هل يمكن أن يكون الولي فوق النبي؟ هل يمكن أن نقبل أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؟ هل يمكن أن نقبل من يقول إنني خط البحر الذي وقف بساحله الأنبياء؟ لا. أعظم الأولياء دون آخر الأنبياء. أعظم الأولياء دون آخر الأنبياء. هذا مقياس. فالإنسان لما بيسمع أصاص ينقح يمحص، يدقق، يحقق، يطلب الدليل، يقرأ كتاب الله قبل كل شيء أطمئنكم أن كتاب الله هو كتاب عقيدة هذا الكتاب الذي أدرسه كل فكرة فيه معتمدة على آية قرآنية هذه الفكرة وهذه الآية هذه الفكرة وهذه الآية إذن أنت إذا قرأت القرآن الكريم واستمعت إلى تفسيره وتابعت دروس التفسير مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات كأنك تعرف حقيقة العقيدة لأن الله عز وجل يعني كل شيء يجب أن نعتقد به ورد ذكره في القرآن الكريم فقراءة هذا الكتاب العظيم هو كتاب عقيدة وكتاب أحكام وكتاب سير وكتاب مواعظ وكتاب قصص حكيمة ذات عبرة بليغة وكتاب آيات كونية لذلك بتلاقي كتاب شهير جدا تثير آيات الأحكام تفسير الآيات الكونية في القرآن القصص في القرآن يعني هذه كلها مشاهد القيامة في القرآن فهذا القرآن العظيم يمكن أن تستنبط منه كتب كثيرة يعني كتب العقيدة تأخذ من القرآن كتب قصص الأنبياء تأخذ من القرآن وهكذا شيء آخر لازلنا في الانحراف الفكري شيء آخر هناك فلسفات ناقصة هذه الفلسفات الناقصة هي تسبب بعض الضلالات الاعتقادية يعني الفلسفة التي تعتمد على العقل وحده هذه فلسفة ناقصة العقل وحده ليس مؤهلا أن يثبت شيئا في الدين أو أن يرفضه لكن العقل مسموح له أن يفهم ما ورد بالنقل الصحيح فحينما نعتمد على العقل وحده وهذا ما فعله المعتزلة حينما اعتمدوا على العقل وحده في إثبات أو نفي حقائق الدين العقل قد يضل العقل كأنه عين عين النفس هذه العين تحتاج إلى نور كذلك العقل يحتاج إلى هدى العقل من دون هدى أعمى والعين من دون ضوء عمياء فالفلسفة التي تعتمد على العقل وحده فلسفة ضالة كل فلسفة تحكم العقل من دون أن تنظر إلى ما ورد بالنقل هذه الفلسفة لا بد من أن تنحرف إن عقولنا لا تستطيع وهي مستقلة أن تدرك شيئا من الحقائق الثابتة لذوات ولصور الأشياء الداخلة في عالم الغيب هل إذا واحد ذكي جدا مهما كان عبقريا من دون نقل من دون كتاب, كتاب الله كيف يعرف ما سيكون يوم القيامة البرزخ وعذاب القبر والحشر والميزان والصراط والجنة والنار والعفو والشفاعة هذه الأمور الدقيقة أنا للعقل أن يعرفها من دون هدى من دون نقل وما كان في عالم الأزال هذا كله من الضلال أن تعتقد أن العقل وحده من دون اعتماد على النقل الصحيح يصل العقل إلى الحقيقة العقل عين تحتاج إلى نور العقل عين تحتاج إلى هدى إذن من أسباب الضلال أيضا أن تعتمد بعض الفلسفات على جانب دون آخر فالذين اعتمدوا على عقولهم وحدها أحياناً وقعوا في التشبيه يعني شبه الإله العظيم ببعض مخلوقاته وهذا زيغ كبير في العقيدة وبعضهم وقع في التعطيل، يعني عطل التشبيه أو عطل المجازات القرآنية التي وردت في حق الله عز وجل هناك من عطلها وهناك من جسدها اعتمادا على عقله وحده وقع في ضلال ولو أن جميع الذين ضلوا في عقائدهم بسبب تحكيم عقولهم في أمور الغيب رجعوا إلى عقولهم ببصر النافذ وإذعان للحق واعتراف بالعجز لقالوا إن عقولنا محدودة بحدود المحسوسات فلا يمكن أن نعرف بها بشكل مستقل صورة ظاهرة من صور الغيب يمكن أن نتخيلها طبعا دائما اعترف أن عقل الإنسان مثل ميزان له حدود قصوى في ميزان مكتوب عليه خمسين كيلو لو فرضنا وضعت فوقه طرد وزنه خمسمائة كيلو قام انكسر هل تتهم هذا الميزان أنه سيء؟ لا هذا الميزان حينما صنع وضعت حدوده دقته في حدود استعمال خمسين كيلو أما أكثر من ذلك يتحطم. كذلك هذا العقل حينما وهبنا الله إياه وضع بطريقة أنه يستخدم استخداما رائعا في الاستدلال الحسي يعني تستطيع أن تأخذ من الواقع دليلا على شيء مغيب عنك أبسط شيء أنك إذا رأيت المصباح الكهربائية متألقا هذا العقل يحكم بشكل قطعي على أن في الأسلاك كهرباء ولو أنك لا تراها هنا دائرة العقل الاستدلال بشيء محسوس عن شيء مغيب أما عالم الأزل وعالم الأبد وعالم ما قبل الحياة وما بعد الموت ما في شيء محسوس نتخذه أساساً للاستنتاج فلذلك استخدام العقل وحده في المغيبات أحد أنواع الضلال في عنا فلسفات تافهة وناقصة تعتمد على الحس وحده كل شيء غير مادي غير حسي غير صحيح هذه الفلسفة الوجودية الفلسفة الوجودية المادية التي لا تعتمد إلا على الحس كل شيء مغيب عنا ينكره المنكرون ويجحده الجاحدون إذن هذه الفلسفات التافية والناقصة أيضا فلسفات تسبب الضلال الاعتقادي كذا هو أن البند الثاني مهم جدا في هذا الموضوع وهو أحد أسباب الضلال الاعتقادي الانحراف النفسي هي مهمة جداً أول سبب الانحراف الفكري فلسفة تافهة فلسفة ناقصة مبالغة في تقديس بعض الناس بعث العقل التقليد الأعمى الغرور بالنفس هذه كلها أسباب فرعية لسبب كبير وهو الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم أما الشيء الخطير الآن أن الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم أحد أسباب الضلال الاعتقادي. يعني مثلاً إذا إنسان شهواني يحب الاختلاط هذا الإنسان حينما اتبع شهوته حدث في نفسه خلل اختلال توازن هذا الخلل كيف يرمم؟ يرمم بالاعتقادي الفاسد. يقول لك هذا لا بد منه من أجل تهذيب المشاعر وتنقية الأجواء وتلطيف الأجواء يأتي بالاختلاط ليجعل منه طريقا إلى سمو النفس لأنه تعلقه بالاختلاط هو انحراف في الشهوة هذا الانحراف سبب اختلال في التوازن النفسي هذا الاختلال يرمم هكذا، الذي يأكل الربا تراه يعتقد أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يقول لك الذي حرمه الله عز وجل هذه الفوائد المركبة الكبيرة جدا هذا فقط محرم والآية كيف ظل عقله في فهم هذه الآية لأنه منحرف في أكل الربا أكله للربا جعله يعتقد أن هذه الآية تعني كذا وكذا هي نقطة خطيرة جدا الإنسان الذي يعاني انحراف أخلاقي أو واقع في معصية مصر عليها أو له, له زيغان عن الحق هذا الانحراف الأخلاقي يدفعه شاء أم أبا إلى تخيل عقيدة فاسدة واحد بغش يقول يا أخي أنا عندي عيال والله والعمل عبادي وأنا ما بقدر أن عيالي فأنا مضطر أعمل ذلك يستحل الغش ليبرر عمله السيء، والذي يأكل أموال الناس بالباطل، يستحل أكل أموال الناس بالباطل ليغطي انحرافه السلوكي. هي نقطة مهمة جداً، يعني أربعة أخماس الضلال الاعتقادي سبب الانحراف الأخلاقي. كل منحرف أخلاقياً في في كل شأن من شؤون الحياة، فيما يتعلق بكسب المال أو في الشهوات. هؤلاء منحرفون أخلاقياً يتعلقون بعقائد ضالة وزائغة لأن هذه العقائد الضالة الزائغة تغطي حراثهم مثلاً المقيم على معصية الذي يأكل المال الحرام هذا يعتقد بمفهوم ساذج للشفاعة لماذا هذا المفهوم الساذج غير الصحيح هذا ينجيه من عذاب النار يتعلق بهذا المفهوم حتى يستعيد التوازن الذي اختل بهذه المعصير يعني لو أن طالب أنضى العام الدراسية كله من دون دراسة شاعر بخلل داخلي. فإذا سمع هذا الطالب من طالب آخر أن الأستاذ يمكن أن يعطي الأسئلة في آخر العام مقابل مبلغ ضخم خرافي فكرة كلا تراه يصدقها ويطمئنوا لها ويتمسكوا بها لأن هذه الفكرة الخرافية الضالة تعيد له التوازن الذي اختل بعدم الدراسي كل إنسان ينحرف أخلاقيا بشكل أو بآخر يتعلق باعتقاد زائف باعتقاد ضال لذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليه هو نفسه آية ثانية فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إذا ما استجاب إذا أصر على عقيدة ضالة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هذه حقيقة مهمة جدا أتمنى عليكم أن تكون دائما في أرسانكم أن الذي تناقشه إذا أصر على الضلال أصر على الزيغ والانحراف يجب أن تعلم علم اليقين أنه يدافع عن أخطائه وعن انحرافه وعن ضلاله السلوكي يدافع عن ضلاله السلوكي بالضلال الاعتقادي والإنسان دائما يعتقد عقيدة تغطي انحرافه هؤلاء الذين أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا كل شيء غير صحيح العقيدة التي تناسب هذا الانحراف الخطير أن تنكر وجود الله عز وجل وتنكر المسؤولية كلها لذلك العقيدة تضل وتنحرف تماما بنسبة انحراف السلوك كلما كانت زاوية الانحراف كبيرة كلما كانت زاوية انحراف العقيدة كبيرة فإذا كان الانحراف شاملاً كان الإلحاد شاملا. هاي إذا رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيب لك، فعلم أنما يتبعون أهواءهم. في أي دقيقة جدا في الدرس الماضي أخذناها. بل الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ هذا الفاجر المنحرف هو الذي ينكر أو يسارع في إنكار يوم القيامة في آية ثانية وما يكذب به إلا كل معتدين أثم فالتكذيب بالعقيدة الصحيحة سبب الانحراف الخطير. الشيء الآخر الحسد أحد أسباب الضلال يعني أنت حينما تستمع إلى الحقيقة من إنسان تحسده تردغه عليه وتصر على الباطل حسدا من عندي من عندي النفس لرد هذا الذي يقول لك الحقيقة الصافية يعني أحيانا الحسد يسبب الضلال الاعتقادي ولقد آتينا موسى الكتابة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 والنوازع النفسية الرامية إلى تحقيق مطالبها بالشدود إن واحد يبتغي الغنى السريع بأقرب وقت ممكن الغنى السريع لا يكون بالطرق المشروعة إلا أن يلجأ إلى طرق غير مشروعة كالاحتكار والاستغلال والغش وما شاكل ذلك فالذي يستبيح الاحتكار ويستبيح الغش هو انحراف خطير أراد به أن يصل إلى هدفه بأقرب وقت فاعتقد ضلالاً أن بعض الأشياء المحرمة ليست محرمة وقع في الضلال أيضا. والكبر أيضاً أحد أسبابه الانحراف الاعتقادي يعني يعتقد فكرة حمقاء أو سازجة أو ضالة أو زائغة ولا يتراجع. يصر عليها بدافع الكبر، وهذا أيضا أحد الأسباب التي تسبب الهلاك. وكذلك الأحقاد المتوارثة أيضا تسبب بعض الضلال الاعتقادي. هذا بين يعني الملل والنحل إذا كان بينها أحقاد متوارثة، هذه أيضا سبب من أسباب. الضلال الاعتقادي وقد يكون السبب الأخير كما قال الله عز وجل ضعف الإرادة فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاتقين الإنسان أحيانا تضعف إرادته عن أن يجابها الباطل فيعتقد بالباطل سلامة ابتغاء السلامة وخوفا من المضايقات فهذا الضعف النفسي أدى به إلى اعتقاد ضلالي وهذا سبب أخير من أسباب الضلالة يعني كما قلت قبل قليل أخطر ما في حياة المسلم أن يكون معتقدا عقيدة ضالة وأسبابها كما قلت انحراف عن منهج الفكر السليم أو انحراف نفسي أو ضعف إرادي أسباب ثلاثة فصلت في هذا الموضوع. الشيء الذي أنهي به الدرس بعد موضوع الأمر بالمُنكر والنهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي انتهى في الدرس الماضي ورد في إحياء علوم الدين كتاب الصفات النبوية والأخلاق المهمدية. بيان تأديب الله تعالى صفيه محمدا صلوات الله عليه بالقرآن فالذي سأتلوه على مسامعكم بشكل مختصر عن شمائله صلى الله عليه وسلم كما وردت في إحياء علوم الدين كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوطي يلقون غير اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد يعني حينما يعبد إنسان من دون الله أيضا يستفاد من هذا الحديث أن يكون كل إنسان بحجمه الصحيح وكان أبغض الخلق إليه الكذب عليه الصلاة والسلام. أبغض الخلق إليه الكذب وكان أحب الألوان إليه الخضرة وكان أحب السياب إليه القميص وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه وكان أحسن الناس خلقاً وكان أحسن الناس وجها ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما إلى الطول أقرب بعيد ما بين المنكبين أسيد الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب الأشفار كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه كان أخف الناس صلاة في تمام كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب بالبأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذه بعض شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسوف نتابع الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين